بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل في ذكر أحداث العام السابع من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأترم التسهيم وكنا قد رأينا في مجلسنا الأخير غزوة مهمة من غزوات رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا هي غزوة ذات الرقاع رأينا اسمها وسبب تسميتها بذلك ورأينا أحداثا أحاطق بهذه الغزوة وكان المقصود الأعظم من ذلك كله هو أن يرد النبي عليه الصلاة والسلام أعراب غطفان خاصة إلى جحورهم فهم كانوا بؤرة من بؤر الفساد الذين يثيرون الشغب ويقطعون الطريق فردهم الله تعالى بتلك الغزوه وبعد ذلك رأينا ما حدث بعدها وحتى شرعنا في عمرة القضاء عمره القضاء هي سبب تسميتها بذلك وهذه العمره لها اربعه اسماء تسمى بعمره القضاء تسمى بعمره القضية تسمى بعمره الصلح وتسمى ايضا بعمره القصاص فلماذا سميت بعمره القضاء ذكرنا قولا لما أه... هو الذي يسير عليه اكثر اهل العلم يقول سميت بعمره القضاء لانها النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر في العام السادس عمرة الحديب يرد وصد عن بيت الله ولو حكم إذا أحصر المسلم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه والحكم أنه يجب على المسلم إذا أحصر سواء بحج أو بعمرة أن يحج في الحج من العام القابل أو العمرة, العمره القابلة متى تتيسر له ذلك عليه أن يقضي العمرة. هذه إذا بديلة أي قضاء كما تتفوت الصلاة تقضيها فالرسول عليه الصلاة والسلام يقضي العمرة التي فاتته في العام السادس هذا قول ومنهم من قال بل في عمرة القضاء لأنها جرت مقاضات مقاضات عليها أي معاهدة واتفاق فتقاضى المسلمون مع المشركين على أن يعتمروا في العام القابل وهذا نصره كثير من أهل العلم هذا سبب هذه التسمية ويؤيده اسماءها اسم الأخرى عمرة القضية أي كان فيها قضية زد عمرة الصلح عمرة القصاص ص عن العمره في العام الماضي نقتصر منكم فنعتمر في هذا العام عدد المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله عليه الله عليه في هذه العمره بلغ ما يقارب ألفين ألفين رجل دون أن نعد دون أن نعد النساء دون أن نعد الصبية رأينا سبب ذلك بما أسرفنا ذكره واستخلف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة ابا ذر الغفار رضي الله تعالى عنه وانطلق الجيش انطلق الجيش دون لواء لأنهم لن يقاتلوا بل خرجوا معتمرين مسالمين وصلوا إلى ذي الحليفة وذي الحليفة هو ميقات أهل المدينة وما حوله وما يليها من بعد ذي الحليفة يبعد 13 متر عن المدينة في ما وصل رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك المكان أهل بالعمرة وأهل معه أصحابه لب الجميع لبيك اللهم عمرة فخرجوا هذه المرة مطمئنين هذه المرة لم يضطروا إلى ما اضطروا إليه في عمرة الحديبية رأينا كم قاسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الطريق أخذوا جميع الشعاب والطرق الملتوية وثنية المرار التي قال فيها عليه الصلاة والسلام من؟ فمن جاز الثانية غفر له لماذا يحضهم على أن يصعدوها وقد صعبت على الصحابة رضي الله تعالى بل إن بعضهم راجع نستطع وما أراد أن يهلك نفسه في هذا الطريق هذه المرة يذهبون من طريقها العادي الواسع مطمئنين كما وعدهم الله لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لا لتجاره ولا لقتال ولكن تدخلونها معتمرين وعبر القرآن عن العمره بأهم أركانها وهو محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون أي معتمر بهذا تستدل على أن حلق الرأس أو تقصيره في العمره ركن من أركان الحج ولكن ذلك لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج دون سلاح هذا لا يعقل ذلك هذه تسمى غزوة غزوه عمر قت خرج جيش المسلمين إذا فيا غزوه خرجوا بسلاحهم لماذا لأن قريشا لا يؤمن غدرهم ابدا لا يؤمن غدرهم حتى إذا بلغ بطن يأجج بعد المكان قريب من مكة إنسان مكة لم تصعد بعد رائحتها إلى أنوفهم بلغوا بطن يأجج وأقرب مكان إلى مكة وضع رسول الله عليه الصلاة والسلام هناك وضع السلاح الثقيل كما وضع التروس. التروس التي يتقون بها الضربات وضع الميجان ووضع النبال نبل كله والرماح وضع كل شيء في مكان وأمر وخلف عليهم على هذا السلاح مئتي رجل مئتي رجل يبقون في ذلك المكان يحرسون السلاح فإذا حدث غدر فعليهم أن على المسلمين أن يدافع عن أنفسهم ويقاتلون ماشي أين طلق الجيش كما جاء في الاتفاق العبارة عن الاتفاق البند السابع تدخلون مكة بسلاح الراكب سلاح الراكب ما هو السيف والسيوف كيف شاهرة لا والسيوف في قربها أي سيف في قرابه فهاي الآن قافلة الإيمان تتجه نحو مكة وتقتره المكة الحبيبة وعليهم السكينة والهدوء طبعا صور يعني لك تخيلت شوية تخيلت السيف لكن من لم تتخيل شيء تخيلهم بلباسهم لباس الإحرام لباس أبيض ولا لا لباس أبيض هذا عليهم وهم شعث كما يستحب في الدين حاملين سيفهمشون في قرابها عليهم السكينه يلبون التلبية لا تقطع لا تقطع حتى حتى ينظروا إلى الكعبة عندئذ يقطعون التلبية وظهرت ديار مكة من بعيد دتبان دتبان ديار مكة والجميع يردد ما اطيبك ما أطيبك وما أطيب ريحك ما أطيبك وما أطيب ريحك طبعا أصدقاء الفشل وأعداء التفوق إذا ما استطاعوا أن يصدوك عن هدفك ماذا يفعلون السخرية كما تحدثنا عنه في قصص الأنبياء سلاح فرعون الجعون إلى السخرية وتلك السخرية يضمعون من ورائها تحطيم المعنويات لدى المسلم هؤلاء لا تلتفت إليهم أين المشركون الآن الرسول عليه الصلاة والسلام اقترب من مكة ها هي أبواب مكة لا ترى مشركا في الطريق لا ترى مشركا في الطريق فهم لا يريدون أن يضطروا إلى أن يصافحوا المسلمين ولا ترى مشركا في دارك فهم يخشون أن يضطروا لدعوتهم وإكرامهم فاين هم المشركون كانوا قد لجؤوا إلى جبل تعرفوا مكة واد مكة واد بين جبلين بين جبلين قعيقعان وابو قبيس لذلك الملك أطبق عليهم الأخشبين الأخشب هو الجبل الأخشب هو الجبل فكان في واد والآن الكعبة هنا والكعبة هنا هاو اليمين عن اليمين تحى جبل أبي قبيس وعن الشمال تجد جبل قوعيقعان لجأوا إلى جهة الشمال صعدوا كل المشركين مشركوا مكة أين, هي؟ أين, أين قريش في الجبل قوعيقعان صعدوا جميعهم وأزواجهم وأولادهم و أكلهم وطعامهم خرجوا إلى ذلك المكان ولجوا إليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعب تقول الشعب بينه فقال النبي عليه الصلاة والسلام خلي عنه يا عمر خلي عنه هي أسرع فيهم من نضح النبل راهي يدير فيهم أكثر من نبل يعني هم الآن لو تخيرهم بين النبال أو الشعب نبال أفضل اهون علينا من هذا اللسان الذي صار جمرة من الله طبعا تحسبا لاي مكروه لأي غدر شددت الحراس على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بمكه فلا شك أن المشركين لا يؤتمنون يروي لنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن أبي أوفا قال لما اعتمر رسول الله عليه الصلاة والسلام سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله خفنا أن يؤذوه فدخلنا نسطور غير به من الغلمان ربما يبعثون الغلمان فيضربونه ادى المسلمون عمرتهم على اتم وجه طواف بالبيت وصلاه ركعتين عند المقام وسعي بين الصفا والمروه ثم الحلق او التقصير عمره عظيمه فتحللوا وعطروا ارواحهم بطيب مكه ذلك الهواء شبع منه كثوا حسب الاتفاق ثلاثة أيام والمشركون في جبل قعيريان تمتعوا بالقرب من بيت الله الحرام لأن الطواف عبادة مستقلة ماذا حتى علاقة الطواف بالبيت بالبيت شو بين السفر والمرور السفر والمرور قرآن بالعمرة والحج لكن طواف بالبيت الحرام هذا عبادة مستقلة يمكن أن تؤديها متى تشاء تدخل البيت طوف فشبعوا من بيت الله سبحانه وتعالى وفي خلال تلك الأيام الثلاثة أراد رسول الله عليه الصلاه والسلام أن يتقدم ويطلب الزواج من ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى تلك ثلاث أيام ميمونة رضي الله تعالى عنها هذه أخت لبابه بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب. إذن فهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى يحدثنا ابن اختها عبد الله فيقول روى البخاري عنه قال تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة في عمر في القضاء بل روى عنه البخاري شيئا نحن الآن نعتقد خلافه تعرف وش قال ابن عباس قال تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو محرم وبان بها وهو حلال تزوج بها وهو محرم يعني عقد عليها وهو محرم نحن نعرف الحديث صحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح يجوز المحرم يتزوج يعقد يعقد لا صحيح تدرك خاص مكة تدعو الله زوج محرم يجي واحد يقول لك أحبي نزوج يلجي تعقد لي شرعي حتى الله ما طلقته يجوز تعقد له ما يجوز لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ليه ولا الغير هنا ابن عباس وشيء يقول لك يقول لك تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال لكن يبدو أن ابن عباس رضي الله تعالى نوأخطأ أخطأ لصغار سنه كان صغيرا لا تنسى كان صغيرا عندما توفي الرسول عليه الصلاه والسلام كان ابن عباس رضي الله تعالى لا يتعدى عمره 13 سنه اذا الان هو في عمر وشيء من سنين كان صغيرا فاخطا لذلك نتوجه الى من نتوجه الى ميمونه صاحبة الشان ولا لا, لا. شكون يعرف شكون يعرف امر يخصه احسن منه لا احد تستا يلا نروح نسقسي ميمونه رضي الله تعالى فوجدناها تحدثنا بحديث في مسند الامام احمد مصدرك الحاكم قالت او عنها انها تزوجها رسول الله عليه الصلاه والسلام حلالا أي وهو حلال الله سكن من العمر ونحى ثياب الاحرام وبنى بها حلالا بنى بها في سرف هذا مكان قرب مكه قرب مكه سرف وسرف هذا سترى أمرا عجيبا حدث فيه بعدين فكرني فيه لكن وقت فكرني فيه لو مش ما كنش وقف فكرنيش ماش سألنا ميمونة قال ابن عباس باس كيف أش قدموا قولها على قوله يبص عادي صاحبة الشئ أسيرين زيدوا سقسو ناجب واحد آخر سألنا ابن أختها أيضا ابن أختها اسمه يزيد بن الأصم روى مسلم عنه قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجه وهو حلال وكانت خالتي وخالة ابن عباس يعني كما أدرى بشؤونها كذلك أدرى بشؤونها بقي المسلمون الحمد لله بمكه ثلاث أيام المهم النبي صلى الله عليه وسلم زوج ميمونة حلال ليس محرم أخطى ابن عباس رضي الله تعالى بقي المسلمون يستمتعون بأجواء مكة الطيبة، يتذكرون وينظرون إلى مراتع الطفولة أين كانوا يركضون، وذكريات الشباب أين كانوا يمشون ويسمرون، يتأملون طرقاتها وبيوتها التي أرغمهم الكفر على مغادرتها. لا شك أن دلتيان أنهم قضوا وقتا في مثل هذا الأمر. والآن لشدة الحنين إلى مكة ولشدة والشوق إليها. ترى النبي عليه الصلاه والسلام يقدم لهم عرضا يعرض عرضا لقريش متى كان ذلك عندما حانت ساعه الفراق ساعه الوداع راح يخلوا مكه كانت تلك الساعه مؤلمه وانتبه الى وقاحه المشركين ما اوقحهم روى البخاري ومسلم عن عن البراء بن عازم قال اقام بها عليه الصلاه والسلام ثلاثه ايام ماشي فلما أن كان يوم الثالث شوف غرجة يوم الثالث لما أن كان يوم الثالث قالوا لعلي جاء قالوا لعلي هذا آخر يوم من شرط صاحبك فأمره فليخرج شو وقعها فأمره فليخرج فأخبره علي رضي الله تعالى بذلك فقال نعم فلنخرج نعم فلنخرج لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خير من يفي بالعهود خير من يفي بالوعود لكنه حاول أن يلتمس منهم السماح له بأن ي... يمددوا له يزيدوا له في المدة دعاهم لأن يضي... يزيدوا له اياما لا لا ما فيها ولا شيء زيدنا أيام يوما يومين ثلاثة أربعة ولا ما فيها بل دعاهم إلى أن يشاركوه فرحه وطعامه صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى وليمته عليه الصلاة والسلام ماشي يخبرنا عن كل ذلك ابن عباس يقولنا والحديث ترونه في مستدرك الحاكم بسند قوي لماذا لأن من ضعف هذا الحديث كالشيخ الألباني رحمه الله عليه ضعفه من أجل رويت بن إسحاق ورويت بن إسحاق لا سند لها تبين ضعفها فقه السيرة للغزال اي ضعفها لكن تبحث آه رويت بن إسحاق لا سند لها لا شك أنها ضعيف لكن روايكم مستدرك من يقف عليها يجد سندها يجد سندها قويا يقول ابن عباس تزوج, من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الميمونة بنت الحارث وأقام بمكة ثلاثا فأتاه حويط حط غيره فاتاه فأتاه حويط أرجل هذا من قريش حويطه ابن عبد العزة في نفر من قريش جاءوا وين كنت في بادر ووحود <تصفيق> أين كنت الأحزاب مخبي حبيط بن عبد العزى جاء في اليوم الثالث فقالوا له يا محمد عليه الصلاة والسلام إنه قد انقضى أجلك فخرج عنا قال عليه الصلاة والسلام ما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما عليه الصلاة والسلام طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يتألف أن يستميل قلوبهم لعلها تالين من بعد قسوة يريد أن يدغضغ تلك العواطف التي يحملها هؤلاء وهي القربة يريد أن يستغل ذلك أصنع لكم طعاما وعرسوا بينكم تكتب لكم في التاريخ أنكم خيروا عدو عاقل يعني يدرك كيف يسير الأمور هذا يعني، مش قفلك فقال لا حاجة لنا في طعامك، فخرج عنه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونه بنت الحارث حتى اعرس بها في سارف نزل في سارف، وعندئذ بنا بها، هم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يحرص كل الحرص على أن يكون حكيماً. يعرض الأمور التي فيها ليس فيها معصية لله عز وجل طب طبعا هذا سارف سارف هذا وين وحدك يسألك تقوله أين بنى رسول الله عليه الصلاة والسلام بميمونة تقوله في سارف ماش سيأتي علينا ها عندما ندرس غزوة الفتح غزوة الفتح وبعدها الطائف حنين حنين رسول عليه الصلاة والسلام دمعه في تلك الغزوة ميمونة بنت يملونا بتتحارد دامع. لما أراد أن يعود إلى المدينة من تلك الغزوة، نزل في ذلك المكان ثم عجيب. هذا من أعجوبة ماتت في المكان الذي بنى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. سنتي على هذا الشاب. بعد في يومها على موتها. خلوها. المهم هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمنا حرص على كسب قلوب الناس مهما بلغ من العداوة. وهم بالخروج خلاص نخرج نخرج يلا حملوا متاعكم حملوا مطياكم وجهزوا أنفسكم هم بالخروج فإذا به يسمع من ينادي باسمه الحمد لله لعلهم آ لعلهم قلت لعلهم يعني حنا حنوا لذلك القرابة التي بينهم بين رسول الله عليه الله والسلام لا شك أن هذا أن هذه هذين الألفين الذين أمامهم لا شك أن منهم أبنائهم منهم أبناء أبنائهم لا يريدون البقاء معهم شوي لأن الكفار قريش قد تشاوروا وتحرك بهم احساسهم بالقرب. لكن مشكلة ليس صوت رجل ما ي... لا ماشي صوت رجل لعلها امرأة يريد ان تعالها مرأة لها حكم في قريش قلك لكاغي كان صوت مرأة بل هو صوت فتاة صغيرة تنادي باسم رسول الله عليه الصلاة والسلام يا عم يا عم يا عم يا عم فالتفت رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا هو بابنة عمه حمزة رضي الله تعالى ابنة عمه حمزه حمزه عبد المطلب عمه جاءت هذه الفتاة تركض وتنادي يا عم يا عم تريد أن تصاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حيث جسد أبيها إلى يوم القيام يروي لنا ذلك البخاري عن براء بن عازي بن دائما قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام هذه تستفيد منها أحكام خرج النبي عليه الصلاة والسلام فتبعتهم ابنة حمزة يا عم يا عم فتناولها علي بن أبي طالب فأخذها بيدها وقال لفاطمة رضي الله تعالى دونك ابنة عمك صلى الله عليه دونك بنت عمك خذ بنت عمك فحملتها شوف الناس قلوب طاهرة يعني تقيس المجتمع القديم هذا لمجال المقارنة فعندئذ اختصم فيها علي وزيد وجعفر كلهم يريد أن يأخذها احنا اليوم شون يدين والله يتفرون من كفالة اليتيم الناس يتفر من كفالة اليتيم وإذا كفله ويكفلوا لمصلحته لياكل مال العياذ بالله ناس بكري اليوم يداروا وشكلي ما يكفلش بكري كانوا يداروا ايهم يكفلوا مريم وايهم يكفلوا بنات حمزه هكذا القلوب الطاهر اهل الدين يتخاصمون في مال في ذلك مهم في وقت مريم كانت القرعه هي الحل ها؟ الان الرسول عليه الصلاه والسلام بين اظهرهم بين اظهرهم فراى علي بن ابي طالب ما شاء الله زيد ما شاء الله جعفر خاصة جعفر عنده ش أشهر من اللي جاء من من الحبش فقال علي بن بطال النبي عيسى يشوف يوم قال علي أنا أحق بها على لأنها ابنة عمي حمزة لا لا إنها ابنة عمي حمزة فقال جعفر هو أنا كذلك ابنة عمي ماشي ابنة عمي جعفر قذيك بن أبي طالب وأنا ابنه عمي زيد وخالتها عندي انا اقرب اليها بشيئين خالتها عندي انطق زيد بن ثابت زيد محارثة زيد محارثة فقال انها بنت اخي بنه عمي لا بنت عم عندي وبنه اخي شكون اللي قوي بز اا انا اقول لك جعفر طار بلاش زيد إنه بحارة وإيش بنته أخي بنته أخي من لما دخلنا بيسرا من المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار صح آخى بين المهاجرين والأنصار آخى بين زيد وحمزة كلاهما مهاجران وآخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زيد يقصد بنته أخي حمزة من من الهجرة عنا بالنسب جعفر أنت أقوىهم زيد فقال عليه الصلاة والسلام عندئذ فقضى بها لمن لجعفر؟ وقال الخالة بمنزلة الأم. الخالة بمنزلة الأم. حتى في قصة مريم. شو لك فلان؟ شو لك فلان؟ زكريا علاش؟ لأن خالتها عنده. لأن خالتها مريم عنده. وهو زوج خالتي مريم. إذا الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي شوف كيف شوف دار شرعتا بكري. بشكرنا دار شو عم بك دار شو زوجها هكذا بمواس القاضي والولى هارب ده ودي خاد تأكدوا أخذ دار شو تشوف خادي اللي خارج نهار, نهار. بيجري مر المحامي مر على ال... الزوج هي مختلفة شوف بكري الرسول عليه الصلاة عادي قال الخالة بمنزلة الأم والتفت إلى علي أنت مني وألمي منك بك عادي ثم ذاب كلش مسأكابد حمزة أنت مني وأنا منك بقى تكون من النبي صلى الله عليه وسلم وقال الجعفر أشبهت خلقي وخلقي أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا أنت أخونا ومولانا تحليفون أنت الذي أنعمت عليك تكت ابني أمس. كنت ابني بالتبني طبعا لا أحد يمكنه أن يدفع الخصام والشجار وأن يبين الحق في مثل الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الرقة والنعومة والحكمة وغير ذلك كلمات صدت أبواب الشيطان كلها فلم يحمل أحد الحقد على آخر وعلى تلك المشاعر ودع المسلمون مكة إلى أجل مسمى وقفلوا إلى المدينة راجعين ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لديه مهامات كثيرة طبعا ردود الملوك ما زال توصل خشوا قلنا بعد التسعة بعد التسعة مو بس تسعة وهي لا تزال تصل تلك الردود التي صردنها مختصرا لها فيما سبق ولا تزال الوفود تتوافد إلى المدينة عنده عمل وخاصة أنه يبدو هذه الأيام أن الشام ما يشمنح الشام أين يقيم الروم لا تسر أخباره حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قلق قالق نوعا ما على موقف الروم من المسلمين وعلى المدينة لأن تلك الرسالة التي رد بها هرقل. التي أرسل إليها هرقل هذه واحدة أزعجت هرقل ماشي أزع أزع أزعجت الروم كيف لراعيها لم يرسل إلى هرقل العظيم ثم هرقل الروم زعزع قريب أسلم ها أسلم قريب أسلم خرج الناس قال على الحق التابع ماذا أردت أن اختبر شدتكم على دينكم لا شك أن هرقل أن يريد أن يغطي ذلك الضعف مما بتحريض من الناس أو غير ذلك المهم أن أخبارا لا تسر بالشام فالنبي عليه الصلاه والسلام سيجهز جيشا جيشا عرمرم ماذا لرد الرومي شوف راسه ماكاش توكل على الله الروم ما بيخلعوش الان ان شاء الله ماشي هذا العام لكن سيجهز جيشا ويرسله الى الشام الى مكان اسمه مؤتة مكان اسمه مؤتة لذلك تكون سرية مؤتة ماشي طبعا قبل ذلك قبل ما نروح بزاف قدمنا نرجع شوي الوراء النبي عليه الصلاة والسلام بقي له أن يرسل رجلين احدهما يرسله على سرية والآخر يرسله إلى أصحاب البليه اليهود الذي أرسلوا إلى سرية هي آخر سرية في هذه السنة هي سرية ابن أبي العوجاء رضي الله تعالى كانت هذه السرية في ذي الحجة في ذي الحجة بأته عليه الصلاة والسلام في خمسين رجلا إلى أين قالوا اذهب إلى بني سليم علاش اجداروا علاش دائم لازم يديروا اعرض عليهم الإسلام اعرض عليهم الإسلام مش اعرض عليهم الإسلام لأنهم يسلموا ماشي ولكن عرض ابن أبي العوجاء الإسلام على بني سليم فأبوا وردوا عليه ردا شديدا حتى حدث بينهم قتال شديد وجرح ابن أبي العوجاء ولكن الله مكن من المشركين وآسروا رجلا عاد المسلمون منتصرين طبعا فر المشركون وجاءوا برجلين من الأسرى طبعا بعد العمر وبعد هذا النصر أراد الله أن يجمع لهم الرزق الطيب وحان الوقت للذهاب إلى خيبر خيبر لقبض نصف المحصول السنوي الذي تفرقوا عليه وهيك هذا المحصول السنوي نستع هو الذي عصم الله به دماء اليهود هو الذي أبقاهم هناك في خيبر تفرق جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم. قالوا نصالحك على أن نعطيك الشر ولا تجلينا ولا تجلينا ولا تقتلنا ماشي فخير من يرسله صاحب تجربة ومحنك في الخرص الخرص في اللغه والظن اسمع قتل الخراسون الخراسون الذين يتبعون الظنون ويشيعون الظنون احتيقوا لك بالعن التخرصات والتخمينات يقول تخمين خرص الخرس في, في الاصطلاح الفقهي غير ذلك الخرس هو تقدير التمر على رؤوس النخل الزكاه الزكاه أه؟ الزكاه ناخذ منها العشر اذا سوقيت نسمى السماء وناخذ نصف العشر إذا سقاها الإنسان واخدمه إبسح العشر من ماذا؟ من مجموع هذا التمر إبسح كي شباح تحسب التمر إذا نحاوه جينا اليوم صبناهم نحاوه التمر فنزينه إذا صبناهم ما زال ما نحاوه التمر ما زال ما نحاوه ما قعده نستناه واش نديرو تقدير نقول بالاختصاص إيه اختصاص عجيب تجربة يشوف المحصول يقول لك حالكين عم بكي من بعض الناس إيه عاد مليار ولس جملا هذي مال مليار واحد ولا كذا تقولها في الأحد خمسة ولا ستة ستة ولا سبعة مليار ولس جملا مليار شو حال كائن بينتهم هاي مليار بينتهم مليار ولس جملا فهنا الخرس هذا كي يقول لك هناكين كذا وكذا بعد ما يجدون التمر وينزعوه ويوزنه يصيبوه خريب من ذلك لم يفصل بينه وبينه إلا وسق أو وسط خرسنا تجربة هذا معروف الناس يشوف هذا يشوف يقول لك مثلا الخياط الذي يأخذ الخياط الذي يأخذ تقول له مثلا كم يكفيني من القماش كي يشوف كم كم كذا مترا لا، لكيس خدمته فكذلك هذا عبد الله بن رواحه مختص في هذا صح المصيبه ونراهي المصيبه انه لما ذهب الى اليهود ارتكبوا خطا فادحا فظيعا معه هم لا يعرفون عبد الله بن رواحه هذا الذي قال ذلك الكلام في عمره القضاء الشعر هذا روى ابن حبان رحمه الله تعالى عن ابن عمر قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله رواحه وكان يرسله كل عام. بعدين قعد هو يرسله كل عام إلى خيبر، فشكوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شدة خرسه، متشدد من أول يوم. ركعت ساهل على هذا يشوف يدور دو يقول تشدد، وأراد أن يرشوه. ما قال أطأوا كاس حليب هكذا تحت هم الحليب، وأرادوا أن يرشوه، فقال: وما يا أعداء الله، أتطعمون السحت؟ تأكلون الحرام؟ أتطعمون السحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس الي رسول الله، وأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير. يعني شو مقارنة؟ ومع ذلك لا يحملني بغضي لكم وحب إياه على أن لا أعدل فيكم يعني عرفوا بليراني نعدل فدهش اليهود وقالوا بهذا قامت السماوات والأرض عن بك زي قالوا بش يروح بيزها بهذا <تصفيق> بهذا قامت السماوات والأرض هو غير ضار ولو ما يكون مع هذا الناس لا يمكنهم وراء لا يمكنهم بث الفساد في الجهاز الإداري لهذا المجتمع أن الجهاز الإداري سيبقى في قمة الصلاح مع أمثال هؤلاء الذين يراقبون الله لا يحتاج مراقب غير رقابة الله سبحانه وتعالى التي كانت تعمل أمثال هؤلاء لا شك أننا سنبقى نعطيهم كل عام نصف محصولنا فلنقم بعمل عاد اليهود يا إخوانا ليخططوا ذهبوا إلى بيوتهم عاد ابن رواح إلى نبيه عليه الصلاة والسلام اليهود عادوا إلى بيوتهم يخططون يخططون لجريمة جديدة جريمة جديدة يقضون يجدون فيها حريتهم التي كانت لديهم فإذا بهم يعتمرون ويتشاورون وخرجوا من مجلسهم بقرار لا رجعت فيه هو سحر النبي عليه الصلاه والسلام قرروا سحر النبي عليه الصلاه والسلام وهذا بهذا الخبر نسدل الستار على أحداث العام السابع مخلص للحجة من عندي نسدر الستار على أحداث ذي الحجة من العام السابع من الهجرة النبوية على صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة واتم التسليم وقبل أن أغادر مقامي هذا أذكر لكم حاصلا موجزا في الأحداث التي حدثت في العام السابع بدأ العام بغزوة ذي قرد غزوة الغابة بطلها سلمة بن الأكوع في محرم حدث أمر عظيم حل أزمة المستضعفين الذين أبو جندل وأبو بصير ثالثة غزوة خيبر وقع الحدث الرابع إسلام أبي هريرة وما ادراك ما ابي هريرة الحدث الخامس قدوم المهاجرين الحبشة ومعهم الأشعريون الحدث السادس زواج الرسول عليه الصلاة والسلام من أم حبيبة رضي الله عنه الحدث السابع إسلام أعظم أبطال قريش. خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة الحدث الثامن تحريم كثير من الخبائث كتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وكراهه البصر وأن يأتي بها المسلم إلى المسجد وغير ذلك ثامن تاسعا محاولة قتل اليهود النبي عليه الصلاة والسلام بالسم. عاشرا فتح فدك ووادي القرى وتيماء الحدث الحادي عشر زواجه عليه الصلاة والسلام من صفية رضي الله تعالى عنها الحدث الثاني عشر موت النجاشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أصحم الحدث الثالث عشر عمرة غزوة ذات الرقاع والحدث الثالث ربع عشر كثرة السرايا صردنها على مسامعكم سرية سرية والحدث الخامس عشر عمرة القضاء وبهذا نأتي على نهاية أحداث العام السابع وموعدنا إن شاء الله بعد العيد بعد العيد نلتقي في أحداث العام الثامن نكتفي بهذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إن إلا أنت استغفرك واتوب إلي وإن شاء الله موعدنا بعد الافطار ليس في درس فصل الأنبياء ولكن هناك حفل توزيع الجوائز فمن شاء منكم الحضور فمرحبا به واهلا وسهلا السلام.